Euzu billahi min سَوْءَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ لَا تكون أو كانوا غزا لو عندنا ما ماتوا وما قتلوا ذلك Allah جن <تصفيق> Allah لَكُمْ İyansın kumlu, fena ve ومن يول يأتي بما ظل يوم القيامة ثم توفى كل نفس فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَانَا أَو ضَلَّ كَمَا ضَلَّ ver Um daracen illallah Vallahu tasneun bima صدق الله